ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم غ ي ب ة المبتدع من غير م ص ل ح ة ش ر ع ي ة لا يجوز لا تجوز ا ل غ ي ب ة لا تجوز إ ل ا ل م ص ل ح ة ش ر ع ي ة ك أ ن ينكر منكرا أ و يشتكي من ظلمه ويقول فلان سوى كذا فلان أ ك ل مالي الحاجه ة يجوزها ة ذ تظلم ا ل م ر أ ة من زوجها انه رجل شحيح كما قالت هند بنت عتبه إ ن زوجها أ ب ا سفيان رضي الله عنه كان شحيحا هذا ل أ ج ل الوصول إ ل ى الحق لا ب س ل أ ج ل إ ن ك ا ر المنكر و إ ق ا م ة ا ل ت أ د ي ب والحد عليه لا ب س نعم